ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والسماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم ناس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 أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أن دليلًا أن لو نشاء أصبناه بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْذَائًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِبَيِّنَاتٍ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ 124. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 125. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم